فَلَنَسْيَنَنَّكَ بِتَحْرٍّ مِثْلِهِ فَيَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنتَ مَكَانًا سُوَا قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضحى.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 قالوا إن آذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلا فاجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى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 فلا خبط عن أيديكم وأرجلكم من خلافٍ ولأصلب أنكم في جذوع النخل ولأصلب أنكم في جذوع النخل ولتعلم أينا أشد عذابا وأبقى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 ولقد أوحينا إلى موسى أن أسرب عبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبتا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم مما غشيهم وأظل في العون قومه وما هذا يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عذوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن وواعدناكم جانب الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى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 Ouna kummi täyä asiallisiin osuudet. Kun se tafsirka Qurania kriimka, sideli alla vaten ajoa dubu asir kuka koma ajoa dosen iya kontana dubuka bilabanaa. Kana mida min suora tuta a ajoa alla vii sideli isla suora tuta kanil. عشر كعشر كه الريوح الحرين هاي أما صورة دعاء فالمغرس ابو بنت نبي الله موسى عمرنا مع ربه مرنا مع اللعين فرعون الرماة صورة كشاكين هزا كل عشر فيه وحوجا بيجي آيات توحيد والنبي الله موسى عليه السلام وشجاعي فرعون يا بني إسرائيل الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها صبولا وأنزل من السماء ماء فاخرين به أزواجا من نبات ستا كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك الآيات لأولنها أي أودا بي سي قلت آيات آيات بي هوريكوح لانتهي منها من الأرض قلت عقس أيام خلقناكم بشر داتي للمك أبورني للك ماك أبوريديسة التي أبو البشر آدم عليه السلام وإنتك لأي كفر عمل أيها التي الماما يا. خلق منها من الأرض عرض الحق هذا أيان خلقناكم خلقنا أصلكم آدم عليه السلام ولقات كأبورا تاني آدمها للك أنت أبورني وفيها في الأرض إصلا للك القديسة أي أنعيدكم ذبيدين كعلينا عند أنقذائي آجالكم حديث ما لشين ولا ما ته يعنك هذا دوي هذا كل هذا مركب قريوته نقول كذبيدين كعلينا ومنها إصلاح دادي أي أنخرجكم إذن كسب بحنهنا قارم عند البعض بعد في القيام مركي اللجارنا نقول كأذن كسب بحنا هنا كل كأرق لبعض قارن نقول كمرك قار و مركان ليس ما هبورن هو ليس صوصاري ثارة مر أخرى كلود كل كوع عاد وعيدها الله ميتة عاد في صورتي الألف بينكوس مرني قال فيها تحيونا وفيها تموتون ومنها تخرج تني مركل ميت كل كمركانو بشرني نشئ بينه قط لا قلي يا مازل كني هرة أينو كابورني؟ أقولك أما هادينو نالعي، أينو كنالعي؟ أما هادينو ديمانو، تبلي دي إنه هو أسأيو، أما هذي بعض اللي جارا لجسوب حيا لكم، ما مو قاتقول كحك اللي جورا يا، يا حاجة اللي تجايا، يا حاجة النجارة دي لي، ويسك الجب جب، كل شيء أبغى آدم اللي ولكم في الأرض مستقر ومتعن لاحن. نلقى بكل هذه انقرارية جوكتو وقد كسوك نوانيزان باهي حدانا وحاعد أصلا نلقى ليس كابوري حداني قيريتي ما دانا وأجاشا داما تلوكا دبلوغون لقنا ايا بعد هذه وقت قيل لقالنا نلقى لقى صوبحا ايا منها من الارض نلقى حق يسايا خلقناكم مركين يوحوري إذن كابورنا وفيها في الارض نلقى قديسا ايا نعيدكم إذن كعرينينا عند انتهاء أجالكم هذا الوقت عند ماذا ومنها من الارض ايام نخرجكم من كصوصارينا عند البعث صبحي دمارك اللي قاله تارة المر أخرى كالو ولقد ريناه اياتنا كل كان نبي الله موسى عليه السلام ياما العنك فرعون ها وهذا ذي كان لعبا ربي اجماليه او يري واعكسته او اللبوغن عكرو معجزه فرعون تصني لكل إيمانا اللوغو تلقالين قال تعالى خدوحو يريولا قدوحا لفا علينا إن أن نتوصلنا هو فرعون آياتنا أنك الله آياتك أنك معجزاتك أي أن نتوصلنا أصيبه أركي. آركي انتي كدن بيسو آركي كلها آياتك إيبه إليك فرعون بيسوك آركي تتيجة ذي وحينا فكذب آياتك إيبه يا رسولك كي اللغه موسى يا ربي اياتي يا موسى صبري انتبه لي واابا ان نرني يسرعنا واديدي واديدي كبعد اجي جواب كان حب بي حين كان سياسه ولد تعلمي شنو يقول الله موسى يوم ديسك يسغ سو هرجي ديو رسول حق وهو اللي نودجيه ومصلحه الأمة ومدى دنه هذه لصوره كما دكين من سياسه او ان الطلبيه ذلك لو ري قدونا ايوه كايشي قال ووجه يري فرعون أجيتنا موسى ما واحد من رتم لتخرجنا من مصر سارتو من ارضنا ذلك مصر وهذه مدين هي شام يا اكاكيم مصر با مغوتين ولا جدهده ما هو وي ان ان ذلك نكا قالتو امن بسعرك فالكاك يا موسى موسى نكاسو دار تويري فلا نأتي أنك فعنب دارناي وأن موسى كورا إمانينا بسعر فال مثله كنظلة مثل المدة أي أن لكوسو ديارناينا فاجعل موسى وعاد أسا بيننا أنيقى فرعوني أنت إلى جيرتا إيا وبينك أذيقى موسى موحدا بل نوقفه لن نخلفه انن كاب من اني فرعون يا ددكاي بللن كان انان غوب يدين وان غادالو نحن اننا ولا أنت ادق موسى مكانا ما لن نوق قبو ميشاسو سو وان دخ هذا اديق ماشي هتكون نو سيحافظا ده لما ربو ان حافظ الى ين نضن ميل ما ده نود عايش ان نغتو ميل مبارك اس يهر دكاسو قران ده ان نغتو ميل سيمن وفي بل كادونا واسع إياها ومن دعونا لغو أروريو واحدة عايالة دورتو قبكي قوشا غاعدو إياكي قول در كلا عادو لغو كالوغا هادو ناشا نوقبو ساسو فرعون وحد لي ولقد وحد بابا بربي يري سبحانه علينا إنا اللو هو فرعون آياتنا مجزاكين نبي موسى للادري وآذو تربتنا تصيني كلها آياتك إذا القطب الله تصيب فكذب آياتك إيا نبيقي إيا ربي باني فرحون وأبا إنو رميو أسرا عوثو قانسمنة لي قال وحونا يري أدف ده رديسة كما كان إنو لي وأوديداي كان أفلقادو قيستي نبيقينا واقا لوحيييي حقين صحير بوكا لقي قال وحو فرحون يري أجيتنا موسى واحد نوراتي من لتخرجنا لكي تخرجنا إن أدنك سارتو أنك بحيثو من أرضنا قولك أنك عن لأنها مصر بسيخريكا فالكا أدنكو سارتو يا موسى نبي النمو إيه الرسالو ندن مشيكا يا موسى قولي إياه كل كاسو دارتو إيري فلنأتي أنكا قولني ما دمى موسى بسيخريم فال مثله كان أذى قائلتي مثل ميرا أيان نقول أيمنا هنا أفجع بيننا أننا غير فرعون يا وبينك أذى موسى دعنا موعداً بلن لا نخلفه أن نبلن كأكاف سامي نحن أننا غير فرعون ولا أنت أذى موسى واحد نبلن ككتبة مكانا ميل سوى دع ده هذا ميل أنك أذى قو خوشا صحيح لأنه قوة ناقزم ناشيوان لغودك اللما إياه هذا نوعات فليا سعي ريسو بلنانكا كيني دونتا أنه نكو كاقاب باديه يعني الله من دوننا ومدنوا وايجي دونتا إبالوحيشا بلا انقبول نبي الله موسى ومن إلا محيسا يهي داردارن كيلو سوتيري إنني لا تخاف إنني in kan wa ayi wa tqaddu dalil na gamuray wa ila ku yiri antuma wa man ytaba'ukum al lakin labadina azili Musa Musa ya Harun labadina ay intaydin humaysa ayum ba gusayskal hada kamta agnarint kul kawarki muugyay nabiy Musa markii laga dalbaday mawxita balan ku qabsay قال النبي الله موسى عليه السلام وحي المرء دوكم بل إن كان ذين قبنا يا مالين هنمركي ليلا يوم زينا فاستلم مالين تزيل مالين قدرواها وأن حول قبنا سداجم على إنو إتقادنا وكرا أما مال ما كرا قوميات خصما يستن مالين لحربه ولا ولرك حديث ماله كوجر الله قاتو أوه حوري سبب مالنتي بغوت المامي او يريوهان اذين قبنا يا مالنتي حانكا هاي اتفاستاني يفاسحالها اليه اه امد محرقون جيرتاي اي شقالي ايو حكومي وشعب بالأروري جيراي مالنتي بان اذين قبتين مالنا هان وقتنا محوت المامي واي يحشرا الناس ضدوائن كل ميون قفل لغا ايمان غور مضوحن بارغنكي حبان ايو مقدي لما الربو لما دقبونا نوحبان لشيقا ايا koorsob barrin kii afar sa'amaal mid dadku daawada ka ebanan kale jago aya raba in arintu ahaato halka mawxiidku u qabtay nabii Ilaahay Muuse waan nin guul ba isku guba in waa kaana yeyno laakiin raba in dadka in baahodana wax ku arkaa naga hoodana wax ku harganka in ummadu ee gaduudonaay qala nabii Muuse مو إدكم بلنكنا يوم الزينة حرجا ما لنتي فاستوى يا قروحا يا ما لنت إلا جريجوجا ييوي وأيحشر الناسو في ليلك وإلا أروري ولا كل مياه وأصنق مغنن ضوحان باركنكنا يا تو شرعون كلهم موحش اللسية يسقوا كمري أسلوينا قبته اللجوه هذا لي موحش كأن اللجو قبتي أنت ابن نوشي فرعونه كبغاق يارك فتولى جهد سي فرعون لعنه الله ناشي ساله هو ذهد له أسوه كبريه أو إسلوي ودالي نقامري ونجينا يعلم أورا مرقا إساده يا ابونا وصنك أومك كعينه أي يماشي كبغاق سيداي إلي فجمع فرعونه كلميه كيده وحلوحي ملعونها أي سيدانها أي حقري اللقوي يقاني أو تنبورري أي ثم مركونري كعدالنا أتامو حكيبو يميل نشيلو بلال ماي يا مول حكيبو يميل فتولوا وجه سفير فرعون في عون بجه سير فجمع في عووه لوو كيده لو كيديه وعلى وحي حجر يلبث يقني إذا يل مكردري رقف وحي رجنايا يلا صول نافين فجماعة كيده حجر يسير وحيد قانئ كينجابي يفلئ اللجوئ أدم بوساء أروئئ ثم كقذالا أتوى يمد فرعان موقتي ميمد موقتي مرخويمد الوقت قيل سوقاري هو أخي نبي الله موسى الله هاي قي نبي الله موسى عليه السلام ويركوك قال نبي الله موسى وحو يري لهم للسحارة فلن فلو ياشي لوسى أروري موسى النبي موسى وحكو يري ويلكم هولا بل اي باسد ينقول لعضي حتى ابن نبي حقا اي معجزة وحن مخلوق سميه اي سر اي فل اي سحر ان اتلقى بشانة ضادة مع ذلك تعب كين با اما اسلامها يسأل الا تفتروا سعرها او مننا على الله اي بوين كركي سذبا بان الله هو أماننا حداد ألاكو بأن أمتان وصحر يبغت سميسان يسكن الدكتان وحل إيه اكتي كيمن فيسحيتكم إله هو إذن خلاق بعذاب بوسيق كارهانه إذن كو خلاق إياه أما أقوش الله تقع الله ماهيو تانفتي نهو شاقنا وقد خابا ما نفترى وفوحي سبب دين إياه مرتبة أو إياهي فإلا هو إلا كي هو Kolka gulad jarre jisan, nomali, jarre idinka, jadden xeggi. Denshegi da u kaladda kuvan falka, jadden ti ja uahdiga, falka, haata sidi, kita, džama, issagoa, marka jisamajna, fal falka faal sjek belijan. Ila, jadden falka, jisakadana, uaħababilo, elefdaha, ui iso jiso, eja jukuljen falka laurun sjek. Ila, jadden kiebu u oo gooradan suuxarada aserkiya baxtiga goobta la timi hadana waxaa loo arkaa ay culamadii markaa jiirtay ee Allaah ku xirnay ee uu ataqiinay iyaga ay naga dambeeyay kolkatoobniilka ay sameeyeen ay dadkeedu loo gooyeen haqiina kale uun iyo sidoo markaa uu horeysay nabiyuu Allaah Muusa kala hanaantay guul dakhana uu sheegay qala uu u ويل لكم الله ويل الله الويل اقرط الذين كلوي ويلكم هوق باس يقول الذين قد لا تفتروها امنا على الله يا كركي كذب بينكم امنا او يسئتكم كركل فيصحتكم ام بوين الاغايه بعذاب النار بوينكم الاغايه وقد وحادب خاب اين من افترى بين arkhi ما ye qulu taasi wax ay ku noqotay kanooni yaa wa ay ilaada saxaabadii markay dhageysteen warkii nabi muuse iyo muqaddimadii ayaa hoos loo wada hadlay qol loo yiri warkinka kan anaan baqaynin ee kalee yaa ee banna ka caggan asidan nolaha hadlaaya ee rabbi nugu haddaya amusa nikan nikan nu أمرهم حالك هذا أي بينهم بعد هذا كم مرمين والذي يرينيك كان يرينيك كان يرينيك فضلان ينبيو عكا يقينين خدون نبيهي ربنا كيمن ورنتي لك قول إيسان مايو كل يرينيك تدك يدينيك فقال لوحين نبيكان ربي رب أي من لا عالمين نحضي بوقب كم مرمي فتنازعوا ومرمين أمرهم حالك هذا أي أي بينهم iyaga faran wax loo yasha yahay oo dibay ka murmeen oo wa asarru markaas inta laga durkay dadka iyo muusa wal laga durkay ayaa wa asarru la qarsaday annagoo wafaq garba loo faqay markii la faqay warkii la isiri waatana ila laga faqi karin dalalka suudani iyaga قالوا ku tala gareen إذا قال إن هذينه لبضة ملك إشارة موسى وحارون أي يتلمون ما يقول إن هذين لبضة قف لساحران النبيان يوحد سيئسان ماه قولوا يترامين نبي الناليهين بالله باب إليه قولوا وحا لا يسكر ليه لنا نقالك يا مواجهة دي. إن يلو يريدان وحايل لبضة وديدون أي أن يخرجاكم إلي إذن كان فرعون فرحونا إذن كسارا من أرضكم بلكينا المصر وهضلكم الحون كأولا قيني الرعية على دين ملوكه ولو أي فرحونا يقدامه ويكاقون رونارين حدنورك أولا قيني أجيتنا لتخرجنا من أرضنا بسعرك يا موسى كيبا عربك اللقوداتي أن يخرجاكم إنا إذن كضحيا من أرضكم بلكينا المصر بشعرهما فالكودا ايدين كوبييان او وايغ هبا اي لبادودا لا تغاانو بطريقتكم ودينينا المتلاقين ميغا بدن وداد اقيم ميغا بدن اي تلماميان وا ماعي وع يحكم كيري ماركا ايغا اي هيا اي سياساداي غانتاي كو هيا حنفي دينا غانتاي كو هيا كل كا واي رابان ان ايدين كان اي ايدين لوفلوفيا يار اي حكمكا يا كرسيغا يا مزارها مسارو قبطان الحكومان بيدونا يوم yaw ciidana laysu dayriye kulka waxaa laysfaray faajmi u كل kayda ku waanntaha gar yasuur iyo xuma ta qana dibqo fuul taayan laarkin summa ka gadaal booqan dhaxayna إنك day inagi la inaga soo doortay dalko dhan ee bogarkan uu inaa soo doortay dhaxdaynaa inaan ka murmin summa oo Ollaan nimurin kujerin, in kaut, uokatuu panna dava. O Arintu tu kulmaana isä, aflainen uku leisa. Ajoimaan Manruha man ruha, ista laja ansa reiyo. Tätki olem baakolla sendif lauman nokon karaio. Kolkannikka kautta niä tegalka mantaa Hada adu musan nokuba. Tätvinä huuhraa jä, uokta kauttaan كل كغو كا كان خاطروي كان فلان فللو ان غادي شو كان دوه بين ناس خلافين حسب اين النقضن واين ادن اينو اسكو بيرينو كل كا كلا لابشيا ياندي مان انت انا حق اللي اسكو يويري دارنتي لو باهي يا سدان لو سو ودا هدلي فتنازعوا امر ما سواردي وامر موسى امرهم حال كوداي كو مرمهن وامر موسى لين كان مخويا ما هو اي مفيعه اي من الذي ومنين عاديا من الذي لا ما كان كهلا بينهم دخل وداي كمرمن لبا راي با سوخد نكان باناكه انو كمرو يما كل كيبوكي باتيغر با لو بهي غو هان كان لا سو غاراي وا سر سحاردا و خي قرسده اني وافق قالو حين يرادن حديقار لو حد لاي ان هاداني موصي هارو بصائراني و لو بصائر لو فلو يالو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 إذا الرزقين مجابلان، إن إله تقام بدون أي، أما الرقي من أذياها، إن إله تقام بين من كان دون أيان، فأجمعوا كل مية، كيدكم حجر، نجر واحد لهذه، وروي، وأن من بين توجان، هكرا ماشا، أي أنه شوف كل كأوام موسكعت كذا، كاعد وأين إنه ماشا لمن ماذنا، فاجمعوا كل مية، كيدكم مجرتينا، ثم هذات كل مثال. أو أشوف ماني يا مسكين يا أبون يا ساحر درساتا إنتو إما ذا قابطا صافا إديم كوصفكريتها ومن خلاف يا لحين أو أحدهم كموسى أما هو لا يسني إديم كجيرم وقد وحان نبا والنهاية فيها أفلحينه قولي شيء اليوم ما أنت اليوم مزين وما أنت إلا من أيه قولي سن أيه إستعلق عنصر أيه قابطان عن قات كذا Iga gushi iyo qayaad dad iyo madanimdi ning gaasa maanta helay. Iyaagi oo goobta diugu soo loqday u adadmoo didoga isluub marka iyaga isku nabi musa looyimi waaan nabi musa lugu hiiri aiga mia horto hore fagaha waaagi dhigaay, oo horta biggainagu korka wa na ma إنك الصبغة كانت سوهر جدا دقال لنسنتهي إسبابين أيسان هدنا أسلوبتين لغتك معاها تاني واحد يقول إنه يدد اي معقول أيهي قالوا وحي إلى ذلك فلنفلو ياسي يا موسى موسى هاي اخترك على دوره إما أنتو القيام ما عندك من العصى والحبال حركاء الله هذا يقول إنه قديقة وحاك تاداوشيهم حركية وحي هوتان أي زيبك مريه جيد كانوا هادباعي مركي أي قرى كل هذا وحي الله مريهي وحن نحسن أيها كانهي كلك هو هذا عندهم سحروا أعينا الناس واسترهبوهم وجاوا بسحر عظيم أما هو النبي الموسى الليوي حقيقوي وشي وحبايب أخون الدونتا دباتي دي ديقي الدونتا هلوه أي لذين سحردي يا موسى موسى اخترك لدوره إما أن تلقيه أذيك أشهد الدولك إنه ديك إيسوه واتكوه رأي إيسوه ورأي إيسوه فقاله يسوقك أذيك مياكوه رأينا أيّا وإما أنكونا إنه أنك أولا من داتكوه وقوه رأي ألقى وحوض الدولك بيكو كل من الحكمة يجب هذا يسلوك إلى لي موسى قال بر لقو qa dambayna yaani ee ridinka waxaad wada taan ummadu haa raaktay dhiga fagaaraha oo tagazaaha waatay oo say u ciiraameen isaga nabiyullaahi muusa (alayhi salaam) ayuu isoona iyaga oo u ciiraamay waxa karo hord ila arqo ka gadaalna oo wuxuu dibbiyo taana meesha wa ku jirtay hadana sunnatullah fi khalqihi sida rabbi uu kisa u ku maamulay mar laarkada xaqiiqa babilka babilka daaiman horeeyo hadda dibuu kaynada ya al haqq wa zahab al batil hada markuu yimid ka gadaal abaadalkii durida bal naqdifu bil على الباطل فيدمغه يدمغه هو ظاهر كالك إنبادل كون رأينا وصنة الله في خلقه وحكى إذا نماشى كجرد من الحكم وحكى ملا باتهن اي وعي نقول لهي ما انتصبه يوحكى للنغدين اي مدى لباله الله قبطه فى قطيها ديرانه لكن مركيه يسوق الله وقراد الله فسعي وحالا وعي نقول لهي الواتين الذين يري خبرتو دير تكن نفسي سو يا باي موسى سنفتي سس دائما دون تبغدين كساي او و ربي إنه انو لا فلكه دي و حاي لا ايمانايا و خلاف سمو حموس الا المسوي شو سوى حلا يقان كانوا و ام ا ده سن غنيسه اولهودي مليك اده سيال نوقد كل كان معجزه دي جنسي كده اي هيك لد جنسير كوده كل كان حكا اجتماع موكا يمهده بغدين ما النبي موسى كساي على كل حال أري ku حدرتت يجي <إيه> كسوق عليه قال النبي مسؤولي بال أنا جا إلى واحد داية ألقوا إذا كواحد وضتان ديجا حلا أركوين ومرك يا موسى موسى وحدك أن تلقي ما عندك أشد ولا تلقينا ديجي أو مد أن نكون أنا جا إلى نون القهوره بضجه اسوقه و خوده دغه قال النبي موسى و بل اني قال انه هورته دغه فإذا القو يدينك وذانية فائده marked when حركية were brought to him when they were brought to him their movement he answers من somaria and من فالكين من كسم يندركي أنها إليه يحركيه إي إلي تسعس أطح وحريبا إن تعبونه ذي أشياء يقول كذجان يحركيها ذجان حلف حلق عشناه يا من بل كل ك مجرد تخيل أنت كلي لا حقيقة له ولا تصرف لها حركيه إليه وحسم ينمر كل ك هذا كأومن من أن عدل أمر أدم وزيد خر هذا كليل كذا بنانا كمرخ وكله وعلى بيا أم ذبح أو نحسناي هذا نشيت ما دنا وحاجين وحيف انتكالية نقضي الكسارين تاج كل ما تي على النبي الله موسى وير بال هنا منهج واحد جدا يالقويد كورته حين أقول كذا فإذا هذا يوح هذا دكان في بالهم صدوات باللوشعي فجعور لا كاني من المتفرجين تدعوانيسا أو إحي مصر كنو لا أوضان أو إتفعو الله قبطي لكن فقان أقول ياهندا إن بغلقه هركني وإلى تضباطا وما على زفشادي كلهم من بني إسرائيل قلت أن غبضيك واساس ما يقانن قلت أن وعا كان كواهم بعدي إيجاوه إلى الآن سحركا إيا فالكي يهود وحوغوريا يعمله ونواسل فإذا حبالهم حرتيال كودا يا وائسيهم رجال قادة يخجلون حالما لجلي النبي الله موسى من سعرهم من أجل أي سعرهم فلكي سمي أندرتي أيان لموسوحو المودي أنها إليه إيحاركه إنك كث عصرت أيام مودي حدود مودي بغلين باجسي بغلين تانوأ كلماء بغلين تنوعد وحول فلكي إصبوه درت فيرعون فلنأتي أنك بسعر مثله تشبيبا ماشي نوع معجزة النبي موسى أوشي حلقة النقونيسي أيها حركوا ديني حلقوا الكابل فأوجاس وحوكسي في نفسه نفتي سقودهادك كسي خيفة بغض موسى النبي موسى بغض بوكسي ونوعه بغض تاهي وإلا هو أولى وحن وحبين سنعين إنو سنكببهم وحبا عينا ورأى الله لاحظه لك إننا نخاف أي فروط علينا أو أي دقاء مركة إرادين لا تخاف إننا نمعكم أسمعوا على بل قصة إرادة قولنا مركي وبشر نغضي النبي الله الموسى بقضيناك قصي أمناك سيحرك أكباقو أما سيحرك لباقو مركي ووحيي باقو يمي خدي بوحو إرادة قبتي بموسى تاقنياه ولوحي سموه سندقين قولنا أنك إباه وحام إرادة أبالك أتكار لك قادة إنني معكما أسمعوا وأرى وحنكا قادلوا أموحوا سمعوا وعنركوا يوانا مقلايا قلنا وحانيبوا يرئيبا سبحانه لا تخاف موسى عبسا سبادو عبسا إنك أدقى موسى أنت أدقى موسى الأعلى هذا صغير يمان هذا أدقى هراء لكو سبادو يجون المرح الحكومة يين وقد افلح اليوم ما نستعلى قبكي ما أنت جعنص رأي أي رم سرودن راعي يوم سيدنا ربو لهذي ما كل عنانته عبستي اللع عنانتي أي أبا مريرى وألقى بركا لموسى ما وحى في يميني كوسى ولعنت هذا من بديك جلها هذا كوسقا بكدلكا ما كل لجاي معاشا يا حلق إلّا موليك ما كان حلق أدبين قطى ولي بوات صرفتي تلقف واحدٌ جنايزا تلقف غير كلوى واحد لغزى ما سنعه وله إيا حركيه قابتل كاني وحبي إنتاع عن توجتي أيضا لغبي تلقف واحدٌ جنايزا ما وحي أي سنعوسا ما ين كل كوعد سنعيني تاي سنعما ومرجيزه إله أبو ريوي ثنوة صنعة المخلوق هي قايفينج مرمريا كل قام واحد إنسان كرا معجزة من الله كتمد هي صنع بشر مد مجرمين عن صنعين خلق في واحد لنجنا إذا ما وحي قايف صنعوا صنعاين لماذا إنما الذي شيع قايف صنعوا صنعاين وأكل من هكيد صاحب فلم فلوا صنعين سمين نو نوع ريوي ولا يفلح صاحرو هاي السواده سوكون كان يقبله إلى وح إلى مكوا موسى للتجعل ما يهان نقدا أما وح يكون يهان نقدا أما وح كده بيهان نقدا إلى قيام الساعة ساعي جول بأركماي ما كلفجي ما المهاونال يحتاج كأن تو خمدو واللقيا ما هو حاجة إنه أسرع رياضة جر لكن وح وحي ساعي كله غم جلي دضنا ما دافين دنيا مدافن ألا بناوديها معجرا سحرك وكبيرا من الكواير تبيال خووي إلا جرمو بقات كتير الندى اجتنبو سبع الموبرقات تبيالك تضطلا اقف ركودة من دبر قوية ومنها السحر سحرك أنا كمله قبلقولك اللواء قبلقولا يجازا ساحري القتل بسيب لو كنت اللي جاكي دوت أمنا حفصة بنت عمر رضي الله عنهما كذلك جرتيبا فروسا مايسا والحكمي والذي لي قبرت إذا ولا يفلح الساحر فلنفلوا من ليبانوا حيث ميل ألا الناس أكايم دو أما واكوري أما واكدن بي أما واكوا موسى الجهد ليباني مايو قل كواحة سحردها إذا بكى حكما إذا قل ذهبا لقل حكمي سيبعد موسى وقال بغداول فوجسه وحود درامي في نفسه نفسي سيقوله هذا خيفة بغض موسى النبي الله موسى قلنا هو أحد نريبه إليه لا تخف موسى بغن بغضاء سيد البغضاء إنك أذيق إلا بغضاء أنت أذيقا موسوهنا منك رعين أي ألعى سرعين بضن قلك دائما وأبدا وإنه مؤمن كأوسا بغضاء وقال لك كالصون هذا فلا تهلو وتدعو إلى الصلم وأنتم ملأ اللون آية كلا فلا تهلو وأنتم ملأ اللون إذن كمر والبقرين أيها هبقيناه إنك أديق أنت أديق إلا على ميك أكر يا طاي إغوب تنقود في الدنيا والآخرة أديق أقول سري يا وقلبي كلي ما وحفيا مينك فأنت هدم أديق بده هذا قصرا أشمالة الماما يا ولا تميلي قش مر كدب هي عسايا النبي موسى سيدي أجري إنتي كذا بيس يقولوا شئ جمايو وأكلين نخوتين ألق عساك لما ليه ألق ما في يمينك وأكل أيضا نخوتين ثلق في حيلك ما سنعه وعلي مرمروجية إنما الذي شجعي سنع مرمروجيان ليس ميا كيدو صاحين فلنفلو هالرتيوى ولا يفلح مللي بانو الساعر فلنفلو حيث ملا ماشي هو أعطي ماذا في الدنيا والآخرة ماذا نقول ليس المأيو فألغي يا صاحب فلافا لو ياشدتك وكم معلومات فهون آيين وشي ماكي هلغ نقطاي سبادة الشي أي تصرفي حنتها دنب اللودي كل كالدربة إيايضا قصت سحر وحاين وصناهين ما حايا لسحر إياكا بيقيني وانا كي سميين حدو وحا موسوة سحر ياهي سيوضاهم بيوحا نحن نحصدهم ناشا كم موخدر يا نقول الله اما حدي اوردي و هي ماشيه على الحركه يا قريا اللي غدي تسهل الماء ما لها كل سحر و معجزه كلها واش غرتين ايغا أول واطي حق القمر من فتنازعوا أمرهم بينهم وأصروا النجوع تعالى يا ريكولك وجهي با دون كلله تشداي الهي وينها وائك يا موسى نو يا معجزه ان او الى موسى قايل وحي بالروميه وحا كذايره ارنتم مداح المنهرامين فلا تعقيبك وتصني اذا مر كي والنبي موسى اللي جاي وشن اسي في الى شي جاي اينك وتي فلو فلو يالك بالرجي دي شيدي تسومحا هي سجدن ايغو وجهك لكلتيك سبي او سجدي هذه اي فعل سياسمهي أو وجهي غادي أوقعي من بدنا حبنا هذا بولك أي بارك أي لا آذن أفكار معي كي لا آذن قالوا آمنا بخدي هارون وموسى أفكي نسدن كي لا آذن أدمي نساني كسمين معز خدرك وعلسنا يو أفلق راحل وح أوقعي من بدنا لا إله إلا الله هو يو علسنا يو فعل وحي أوقعي من بدنا أو سجود وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله أغرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد أنت أدمك أكون نصاي إما لك استسمى إله واحد ولا وداع مرك أروج جاملك واي إلها نبي كسان سوكوني يري واختاره أنت أت سجده سجده ألا أقدر و إذا واحد سكدرن في إلا سمايكي رقي من بدنا يقون واحد لك رقي من بدنا ايي اسكو داरेन فاونك يوهو خا لريدي حقه دا لغريدي مجوشن لو بيي ايي نيمان كيدرو باوا قنحين تحول با كو دحاي اس بدله بادلكي منا خاصه كو دحين ايمان با نيمان كي گالاي كل كا كل كا دحين اسم اوغا عيل ارق ديدن يگا لغريدي با حدا لا لو تيريي فاو فلن فلو يالك لرد بولك الله كو isbeddel koowema sujuud sanajidi iyaga sujuudsan qaar afka waxay ka yiraadeen aamannar rumayniy berri harun wa muusa islaamka markaan ay soo galaayeen ay sujuudo sameeyeen ilaa waxaa lagu yagaanay goobta uu harun ah sadaxad majri markay soo galeen markaan wuxuu ka dambeeyay warkooda wadarki Musa harun iyo بحبنا بيديه دون إنا أمنى بحبنا أو إلي حارون يا موسى لهوانا يالما يقول لكن مركو فري دعوة أن يدينتا يحبك أن يلاقا موسى حارون بأعرض اللي إذا فرعون بحب الله كل كوكا مركو حرال السوق لأيين حب حارون وموسى لكن مركو دمب أرين تماشا وكبحدي قالوا أحيي لهذه أمنى الرومين بحب حارون وموسى موسى حارون خبي لي صادر أي كسرن أيان الروماني هاوكذكيس يقول كتلمامه ولقي ملعون كايا في العون كا أرجو كل هذا نايا وسأوريه موسى كل هرمي حج كل ملذ قد وينه هنا حقه مري حاجرة وغلا في الحليل يوما منست موسى كوات كذي صاردين ووايش دين قد وينه هنا حقه مري شنعلما شو كل جفور عن تلاو حيالا قبتي كعابا ويزرع كل عديد حنا واكنا قال فرعان وحو يري اأمنتم فلنفلو يا لما واحد قروا ميسين موسى بعد ناديه مسلا في انا كله قدر تنسوما قبل ان اذن لكم انا وليه فتح ما انا اذن الى موسى اذا وحو كبقا اينا اياه شرقال بماشا قصا مريك صغير كوائيال كيسينا وموسيهاي إسنا النوع يؤدن بيسو استعمالي إيقونا ابتداء مالهو سيقبل لها بي سيأرنتو يسيقول لها هذا لأن الله سلمر قبل أن يعدنا لكم إنتانا نديم فصحين هذا مصور رميسين حتى بقى إنه موسى يالا كبيروكم كبير كوتاقينو نتقى حوغا حرورتا كقران بضل اما علمك يلمها كراؤدها اهدبتك اللي قولها فكبير ماهانو قال كوائيال كينيوه كبيرك اللغة العربية الصوماليش كمدوي إنه لكبيركم إستقاوا ييلكين ياو الذي كبيرك علمكم السحر وعد مايش اللتي ما دانبه موسى إذن سوى برأي فلاقاطعنا فارتبا لمنكي وحكوبك آره مايكا موسى مايشه واكا بحي قولدو صودي يارييي ايكا ربنا يسيبو هددايي فلاقاطعنا قراء أو قراء أيديكم قعميالكينا وارجلكم لغهينا من خلاف الإسلامان مر دعانتا مدى إياه اللغتا بديحه أيان نوال بكا قويناي سائيل لغهيسه أو قابتا إيغو عابيسه أو موسى أقول لغدرته أدينكو نتيح قليلين خلالا أني قستوين باب موسى إسكتبوا ربنا سونا كل كان بديحيا مدى لغهينا كورا كل كان هارا ولا أصليب أنكو ويدين دلدلايا في جذوع النخل إن أنا على ويفيد على جذوع النخل يسكن في مرتاب دوجو كيسا كركسان مسامير دون بلا كونا كو إذا كن لقيا جاندك ما غنته يعني هذا نال كان يقود الدلاية ولا تعلمونا وأنت أغندونا أيونا محوشة جاية الفرعون وهي اللعنة هلا إيا رب عز وجل إله موسى ثم يس إيا مستر فرعونا كان نجا وارك دون اشد متكدرن عذاب كل كانلو يبين عيدين گويول يين دلتالو ان انله موسى كعذاب اتكاي واركي دونتان وا ابقا وعذاب كيون كهاريد بدن ياي او عذاب رب موس سيلان او دبيو دو واقاي تانو كاري واي حرير ده فاديل گورو خوده انتي نختو كد ما نيزو وي سكجي كل كوا حرار وا ودماسي دغم خيو سحر مهيو موسى مهيو إذا واكل جيس قال موحو يريفرحون أأمنتم سحر موحض الرميسان له موسى وركيسي وإذنك أمننا برب حالينا وموسى موسى الرميسان يوحو الليومي قبل أن أدن فصح إدهورتي لكم إذنك أعرفين فصح موسى الرميسان إنه موسى لكبيركم وبرهني الذي علمكم إذن بري أسغر فلك فلأو فَلَوْ قرناء وقرناء أيديكم قعمية الكينة وأرجو وَأَرْجُلَكُمْ لوهين من خلاف إستضمر ولأوصلبنكم إذن كدل دلا في جدوع النخل في مرتدكم كيدا كوركيسة أيان إذن كو, كو, كو, إذن كو ولا تعلمن أينا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 قالوا أي رزن صحراري لن نؤثرك إن القدرة نهى فرعون وأحكيت السماء لن نؤثرك وعرف استقبال والنبي قدرن ما ينادي فرعون على ما شيء قدرن جاءنا نجيم من البينات معجزين عد عد أرنت أن موسى ولا يميز عن عيام ما فعل البشر ما صنعت المخلوق ما وآية معجزه من الله عز وجل كفي ما انت يا ربي معجزنا وغثيت يعني اديكو دورناينا تاه الشغل والذي الله كادورمينه فطرنا انا ابو ري هو الذي يدعي باذن ابو ري كل كان ما الهينا ابو ري انتم خل عننا ما انت المعجز بك خل عنو يا مبدل غنه ما انت نبي موسى دينو فانا ذم ملعون قرعنا تاه الشغل أما تنجود يا لقيا جعنبانين قينا يا يا ويدين جل جلا يا فقدي ما أنت قاد واحدون تسمم تي سنة أقدر قولت الربي سنة أقدرن وح اللو راح مستجدان يا روكر محاجر حبيبتي قولنا مرة تين من مرة وح لو ما شيء تعود قولك فقد الحكومة ما وحات أنت هذه قال الحكومة يشوف معي له واحدان دلأيا واحدان كونا يا الدنيا دم داف انما وعقل ما تعلق به واحد حكمه هذه الحياه التكنولوجيا ادميها وسيسو ان انكي موخس كودار ان انغا امننا وارميني يد ربنا خبي هارون وموسى وركد مجد ايمانكي مركي كو دواء قن بايمانكي كل كل الايدو ان انا انيان لا ماركو يجي اي ليس بخبّنا أنّك ربّك أنّنفو ميني يشعل لك موسى موسيّة هارو ليغفر خبّ إنو نو دافو لنّا أنّك خطايّانا قفف كان قلّي وحندّن به رأوسا ميني إيّ يا يابا لباتنّو قفلًا إيّ وما أكرهتنا وعيّ عدّي أنّي من كان إلا قصبي وماّنا إنو إيّبا نو دافو أكرهتنا أدنّقو قسي عليه كوركيسا من السحر فلا أما جودي قاقي ولا تعلم من أي نعشد عذاب وأبقى والله خير وأبقى حد لاول أمر ميسو جرب أيسا والله ملها باخير خير بدن خوابا أبا المرين إن أطيع حد لا أطيع تنم عيسى إلى جنوحيا أقف كأطيع وقيل إياه كل ك الله كخير بدن إن عصي حد بل أذاب الدبلل ومن ما الله عيا أذيع من أذاب الله إذا إنت أفسد ما أخذتري كتره يوم هاني ذيك غورايا درب بوار ذيك كوين عيا إنت عم حاقوده حبكو ما ديره إذا وحطة إلا ما أركوه سلاقي ميجا بدن أي نمنكي أخذلني قالوا وهي لا نصرك خضارا ما فرعون على ما شيء كرخي خضارا ما ينفعه جاء ومن البينات معجزين على والذي فان كلارني فطرنا أنه كل ك والذي فطرنا نارنا واتخلي كرتا وانفعت بكرتا على ما جاءنا معجزة الموسم كادرن مينو والذي فطرنا إلى النومين ماينا كادرن مين يينا على ما جاءنا من البيان كادرن مينو والذي فان كلارني ألا فطرنا النوم ماي إلى أن كادرن مين معجزات النجمي فقضي حكم الأوض ما وحيات أنت هذه الفرحونا قابل من حكومه يتاي حكومك أقول حكوك وبنياي الدنيا ذا كورك ذاكرية الدنيا لأنه وضع لك صعودة انت ذا نديري أضيق يو واحد الشبوة لما أنايان حركة أحمدها فلي ما يجب نار ما ما سيد الله حقري أره سيتنا أقدرا إنما وحك لماها فقضي واحد حكومه يسا حديثا العياتة انو لشا الدنياهو سيسا انه انك سوما موقف قوة سيو عدهيانارك تيورو كودة بجوغي ربا يمركا نو عدهيان انه انك سحردا آمنا رميني بخبنا فبجينا فورتنا لها ايانو رميني وانو الرميني ليغفر الله انو دافو لانا انك خطايان اففيالك انو سميني حدا قهر إيه وما كأك أكرهتنا أنه بدر قصي عليه كوركيسة من السحر فرق قل كماركو فلنأتي أنك رها إن من كان لا بابولي وتببر لقليي ومواجهة لنا ومسلق قصبي من السحر فرق والله إلى هذا خير كافعا ثوابا أبا المرين إن أطيع عدين لوركيسة ليالا وابقى عذابا فبباكى عذاب نار إن أصيها دين لعاسيوه إنه ما يأتي ربه مجرم إنه أرنك نوهو يافرع منروها يأتي ما دربه خدي آخر خوفك ويه ماذا مجرم إسمعوا قالوا دن بوي فإن له كادن بجوي وحوليه جهنم النار لا يموت من ربته فيها جهنم جل هذا ولا يحيا كمان النورادو ومنروها يأتيه أبا مؤمناً يسأل عقرهم أيّي قد عمل عمل فلي الصالحات فرضي يسول الله ما يسوله بانكوته فأولئك قوة لهم إذا قلت الدرجات الدرجيه العلاق الرئيس الدرجات الدرجيه ومعي جنات عدن نقاذيك الجنة سيبه إليه تجري واحا قلقل ودريراية من تعتها جنات عدن قريه دي كذيه دا خصو دا الانهار وبيال خمراء فيها يعاني ملابي خمرة خالي دينه وحيق وارايا فيها جنة قذرة وذلك جنة التي المميبا جزاء من هو أبلك يا كزك طهير ناره كذاني وعد جوين الجليه إنه أمرك وحياه من روحيات ربه وإيماده مجرما يسجد لله فينال له عليا جهنم النار تلاجرا لا يموت وصدا من فيها جهنم قده هذا ولا يحيى وسنكون النولانين ومن روح يأتيه بأوي ماذا مؤمنا يصدر حق الرميو قد عمل عمل فريق الصالحات أعمال صوبا فأولئك الكوة إيمانك يعملك الصوبا نسخو الدرسات لكم إياك إسكالة الدرجات درجة الباليهين العلاق الرئيسة جنات عدن نقاذيك جنري دي تجري واحد صعودة من تحتها كُري هي ديي گيده هودو هوستودا الان خالدين ايغو كوارايا فيها جننه غيده وداليك جننه التي ما جزاء من خول االكي تزكى <تصفيق> طاهر نادي ولكده حين الى موسى هذيك مره الا كل نبي الله موسى دكيووبتا فلات بعد عدى مركز ربي وحيانا قال تعالى فبوحو يريه و لا قد وحادبه أو حينه إلا نووحيوني إلى موسى نبي الله موسى وحاوله وحيوني أن أصري موسى الله دلمه بعبادة أدومه قبتها اللغودة قال الله إلى اللي حبه قل وكما كرومه يسأل كل وكما سأل لك أدومه كرومه يريه وكما ربي سوءه يريه أبي عباديل الم مركز لدلمو تفضل ريمويل لهم أدمع أنيجي على موسى برهمي فريقه وضو في البحر بدوا وغيه كل كم طريق لمرال إلى هبايري يبصن سقو بحرك أنجعي وأمي النيل أيال أقدر له كل كرجال وضو وبيجي النيل جود بي بدنا كديم لا تخافوا موسى كان باقي ميزي داركاً حلال كذا شاداً لغاية مادو ولا تخشى غرقا قن بيها بدأين اي كوحونا والأديق يددك يددك هاق هفتونتان نكي يابي ميزان كلها بيهانا إذن هفين مايان وكوما شون مايزان واحد ديب بيكسوك عينا وفرحون يددك ساعة إذن سوى حلالي مييان سلاسان ايباو وحيونوي ولقد وحادوا أوحينا اينا نو وحيوني الى موسى النبي موسى انصر موسى لبدل من عباديه دوماهيغ فدريب لهم لهما كل كروميهي طريقا جد في البحر بدا غدهه قده اوسمي يا باسن اذا البحر كو انغجي دونا اولوك يوسا سو باهايا ركبا سو غدبسان لا تخافوا ادون كباقي ذره كندين لغا سو هالهو او ولا تخشى غرقنا ادن كعبسني موسى سيدي مو يرهبنكي ايو دقا جيوي روميهي راي وبقى ابو آبي مركوا وبقى النيلهم فأطبعهم موسيح الرقيسي وحرعي فرعون أدقي ملعونكا في جنوده مع جنوده إصابوا إلى مريسيوة وحادعي فغاشيهم وحاد بولي فرعوني الرقيسة من اليم بدي حكذا فبقى النيل هاو ما غشيهم وحيد بولي وأضل فرعون وحلمي باومه انتروا ما يسير علي وما هدا ماناو سنحنون نور فاطبعهم موسيا الضلمدي فيما ييوى الرعي فرعون أي الرعي بجنوده يسلو إذا ملي سيوة تباداد فغشيهم يوى قدبين وحضبوا لي فرعون يددكي سا من اليم وبيعكي سيوحا كدبوا لي ما وحي غشيهم دبوا لي والله فرعون توحي كجوابي سا ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرجال من سهرد يري إن كاركود علي وعمى حنون وآل الله فرعون وعلمي قومه بذكي لجري وما هدى من أوسا حنون نور هل كان ملكي فرعون يدكي سي لو ظهري أي قول ذي النبي مصرع ذي لسعوتي ونياب للوجه فيه قال تعالى خبوح يري بني إسرائيل نبي عقوب أولاد بيسي كذلك ، وحالك ، أنجيناكم إنه إذن بدبادين من عدوكم عدو إني فرعونها إذن كبادبادين وإذن كباسة متبعي ووعدناكم وأنه إذن كرباء لنا جانب الطور بورك في العالم علي من المدقة ونزلنا الددجين عليكم كركينا قال مننا حفاظ باشمار العرق يأو وصلوا شمير بس الهلبية كل إذن إذن الكلوعنا من طيباتنا شيخिसो وانا اكسن ارزقناكم إذن كنت دافيناي ولا تصغوا حلا عقد بينا فيه رزق لا قديسه اوف يا حله عليكم كركينا خبابي اراد إذا كركينا كبيسه اذا كنتو حد جبتان ومن روحا ويحل الجد عليه كركيسا خبابي اني الله اراد إذا فقد هو نربك هو بتي واني اني ايبا لا غفار انا دافيت هاي لمنرو طاب الجفقي يا قال لماذا كنا غذي أو الأوت أو بطنى أو وأمنا حقا دبرنا يجي أو وعمله سمي يجي صالحا عمل صوبا ثم أنت كجدل إتداهنوني يجيب أمري توجيها نسيء إلا العدو ولا فرعسي يدعى يد يهاري يا بني إسرائيل نبي عقب أولاد يسيء قد وحاظا إن انزينكم إلى من عدوكم لكنني فرعونها ووعدناكم وانو اذن لبا لناي جانب طور وردنا حيث علي منا ميديكي ونزلنا ججيني عليكم كوركينا المن ملاب عيلي يو والسلباء البقس كلو حنان اذنري من ضيبات ما شيكيسا ونالسا فزغناكم ان اذن كدفيني ولا تبغو الكبرين فيه رزق اكو كبرين وفيحل اوداغو عليكم كوركينا غضب انيق الله عرب ايلا ما كرّكي إن كُنتَ غيضاً ومن روحه ويليلده عليه كركيسة أضيع رضا فقد وحذّبه هو النار إنه كُنتَ حذّعي وإني أنا جايبا لا غفر ألا دافد بل مباني ومن روحه تابك إن غضي قبّك ومن عقر ميّن ومن عقر ميّن وعملاً سميّن صالح عمر صوبا ثم كقذال إهتدا حقه والله